فريق جوال الخير يقدم. يا رب يا في جو في لا زال الصراخ مستمرا في هذه الأمور. ولا زالت تلك السيارة العطرة للنساء الصالحات الدنيا متاع وخير متاعها مرأة الصحراء. متاع وخير متاعها مرأة الصحراء. ولكم راجعته وكم بكي ولكم راجعتك فاطعا ولكم للصالحات حنيئة للقانتات فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله الدنيا متاع قاله النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أخواتي لا زال الصلاح مستمرا في هذه الأمة ولا زالت تلك السيارة العطرة للنساء الصالحات من الرعين الأول إلى يومنا هذا من الذي رب الإمام أحمد؟ أمه كانت تقيمه آخر الليل ومن الذي رب الشافعي؟ أمه ومن الذي خرجنا العلماء والقادة والسادة من الذي خرج أولئك المرأة الصالحة فالمرأة في صلاحها واستقامتها وحيائها وتمسكها بدينها تعيش عزيزه ويعيش في جو ذلك البيت يعيش رجال ونساء من صلاح تلك المرأة يعيشون حياة السعادة والراحة والأنس والطمأنينة كم امرأة حولت بيتاً كان مظلماً بالمعاصي والذنوب للصلاح والاستقامة واليوم عشر الأخوات كذلك في هذا الزمن فيه وللعاه الحمد والملة من الصالحات القانتات ومن الأخوات الطيبات الطاهرات امتلأت لله الحمد دور تحفظ القرآن الكريم الكثير من البنات الصالحات في يصمنا الاثنين ويجتمعنا على الإفطار يحفظنا الكتاب الله اشتغلنا في الدعوة إلى الله قبل أيام اتصل علي بنت من إحدى المناطق في مملكة تسأل بعض الأسئلة الفقهية وسألت عن كيف يتوضع مقطوع اليد فسألتها عن هذا السؤال قالت نعم إنها رسالة جاءتني من أختني في الله من السودان تسأل هذا السؤال قلت وما عملوا فيه قالت أنا ومجموعة من أخواتي أخذنا نعمل في الدعوة إلى الله عن طريق المراسلة وفي كل شهر يأتينا أكثر من مئتين رسالة كل رسالة تطلب صاحبتها هذه رسالة إما أن ننصحها أو أن نرسل إليها كتابا أو شريطا أو أن نعلمها أو أن نوجهها وما شبه ذلك فهني والله الله للأمة بمثل هؤلاء النسوة الصالحات فتيات في السابع عشر والثامن عشر من أعمارهن ما فكرنا من الحمد في النظر إلى القنوات والمسلسلات أو كل تفكيرها تكون داعية لله سبحانه وتعالى يا رب حتى ضط صدري, صدري, صدري يا رب إني قد نسفت قطيئتي بالاسوعي بالاسوعي ما بابك حتى سان تتجرى إني رب اني مأمني أو مفزعي إني أتيتك